ا ل شركه الهدى ر الرحيم والصلاة والسلام ل ل م وسلم مجتمع يقول عليه في بيت بيوت رسول قوم صلى الله الله كتاب الله يتلون ت د ا ر س و ن ن ه ه ب ي م لأن ا ت ه م ا ل ر ح ح م ة و ف ت ه وذكرهم الله م الملائكة في م ن ع ن د ه نقول بعضا من اذكاره صلى الله عليه وسلم ا س ت ف ت ح بها هذه ا ل ل ي ل ة عفا الله لينزقنا نورها وبرها وبركتها وان يعيذنا من شرها وشر ما فيها وشر ما بعده ونقول معا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم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 سبحان الله عدد ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إ ل ه إ ل ا الله مثل ذلك والله أ ك ب ر مثل ذلك ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم مثل ذلك اللهم إ ن ا أ م س ي ن ا منك في نعمه و ع ا ف ي ة وستر ف أ ت م علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم ما أ م س ى بنا من ن ع م ة أ و ب أ ح د من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك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 فانه لا يغفر الذنوب إ ل ا انت اللهم صل ّ على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آ ل ابراهيم في العالمين إ ن ك حميد مجيد من دروس المعراج الثبات اثنين حسن الظن بالله ل الشكوى ة ا لا تكون إ ل ا لله اربعة ت ك ب ر ا ل ل ه ا ل و ح د ا ن ي ة يعني خ س ب اول س اول ف ا و د ة ب اول ثمرة ا ل سبب اول س ب اول ب ب اول س ب ا و ب ب اول س ب اول سبب اول س اول س ا و ب ع ا و اول سبب ا و سبب اول سبب ل سب ا و سب اول سب اول س اول سبب اول سبب ل س اول سب ا و اول سب اول ل اول الورق هينشف هي... هي... هي... هي... ويجي ورق جديد لكن مش هتطلع ث م ر ة وبعد سنه واتنين شلناه ونقلناه في حته ت ا ن ي ة نفس الكلام هتطلع ث م ر ة لا امتى تطلع ث م ر ة امتى امتى لما تثبت لما تثبت في مكانها ربنا افرغ علينا صبرا وايه وإيه؟ وثبت و وثبت اقدامنا وانصرنا على القام الكافرين الثبات لا يفلح مؤمن ابدا الا بالثبات امام ا ت إيه أ ابتلاءات الايام والليالي امام الشهوات والاهواء الثبات يبتليك بفقر ي ب ت ر ك بين ي ب ت ر ك ب ح ر م ا ن ي ب ت ر ك ب و ح د ة ح ل و ة ت س ك ن ق د ا م ك و شغلك ي ب ت ر ك بمال حرم ا كتير ق و ي ي ب ت ر ق ا ت ا ت ر ق ا ث ب ا ت اجيب ثبات ايه اجيب من من لا لا كلنا كلنا ص ف ر كلنا صفر الصفر لما, ب... لما يتحط جنب الواحد ب ي ب ق ى ل ه و امه زينت أ ن لازم ت ل ج أ إ ل ى ا ليسبتك ل أ ف ر غ علينا صبر ا وثبت ا ل س ب ا ت أ ك ث ر ما كان يا بيت صلى الله عليه وسلم عند سيد ع ا ئ ش ة وسيد ام سلام مش كده ن س أ ل بقى كده نسال سيد عائشه ما أ ك ث ر ما كان يدعو صلى الله عليه وسلم كنت أكثر حكا عندك كان تسمعيه ي هو ب قال و ل إيه ف ق ت رضي ان ل ل يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أتخشى على نفسك رسول الله قال ه عنها كان دينك نفسك يا ثبت أتخشى إ قلوب العباد بين أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء فمن شاء أ ق ا م ومن شاء أ ز ا غ ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وهب لنا من لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب شفت عايش إنه نسأل سا... سألنا نسأل يقول إيه طيب سيدة سيدة سيدة بقى بقى سالم سالم أم أم كنت ب ت س م ع ا ل ن ب ي ي ق و ل يا ه ي مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك ل ي ه بقى قلوب ا ل ع ب ا د بين اصابع الرحمن قلوب العباد بين اصابع الرحمن وهو مهيمن, مهيمن, مهيمن على قلبي مهما على ق ل ب ي مهم ع لان ى كل ل كل حاجة ب تصدر مني عن طريق القلب فهو مسيطر على القلب انت لك سلطان, سلطان على قلبك لك ط ن على ل ق ب ليك سلطان على كبدك الكبد بيفرز ا ل ل ل ي هي ا م ر ا ر ة والسائل المراري ب ينزل في الاثني عشر بحساب ب خ د ر بنكرياس بيفرز ا ل أ ن س و ل ي ن يا ترى ايه والسكر اللي في ا ل أ ك ل ايه ليك سلطانه على ك ه ا ز ك لا ابدا و ا ل أ ك ل اللي انت ل ل ي أ ك ل ت ه المعده ع م ل تشتغل من غير سلطانك انت من غير انت وراه دخل على الامعاء ا ل د ق ي ق ة الامعاء ا ل د ق ي ق ة حاجه غ ر ي ب ة اوي بتمتص اللي هي ع ا و ز ه بس يعني يعني جسمي عاوز ك ا ل س ي و م ا ت م ا ل ا ع ا ء ا ل د ق ي ق ة تاخد الكالسيوم بالقدر اللي جسمك محتاجه بس والباقي ب ر ا مثلا انتكلت ثلاث ب ض ا ت مش ث ل ا ث ة برضو ث ل ا ث ة <تصفيق> ك ف ا ي ة و ا ح د ة و ب ق ى جسمك اصلا مش عادي ل ا و ا ح د ة برز عندما انتكلت ث ل ا ث ة نيجي عند ا ل ا م ع ا ي ة ا ل د ق ي ق الدقيقة تقولك انا عايزه فوسفور عايز كم جرام والباقي ب ر ا يبقى فيه بطين ا ل ر ا ح و ا ب ر ا وفي البياض جسمك لما انت كبرت بقى جسمك مش محتاج للبياض د ه ق و ي برضو على بره بره ج ل تاكل البطيخ الطبق الطبق اهو انت عاوز بدل ا ت ل ا ت ة اربع حدا البطيخ بس لكن انت خدت الطبق ايه كله جسمك خد اللي هو عاوزه والباقي ب ر ا ب ر ا ا هذه هي الامعاء ا ل د ق ي ق ة دي ع ا ق ل ة ب تاخذ ماذا وتصيب ماذا وتطلع ي ماذا ا ش غ ل ة ب اوامر العليم الخبير سبحانه انا ما ليس سلطان على ا معائي ولا سلطان على كبدي ولا سلطان على ولا د و ر ة ا ل د م و ي ة ولا يبقى انا ما ليس سلطان على قلبي ش ك ي ا ولا ما تاتينا شوي、ده. في حته ف ض ي ة م ح ج و ز ة في هنا حته ب ر ض ه محجوزه ة ن ا مؤلمة تعالينا حبيب ليه بقى ليه ث ل ا ث ة دخلوا المسجد والنبي بدي درش ف و ا ح د وجد ا ل ح ل ق ة ا ل ح ل ق ة فيها ف ر ج ة فجلس فيها دخل اخر فوجد ان ا ل ح ل ق ة استكملت و ا س ت ح ي ة يقول للرجل ايه التاخر يعني فجلس خلف, خلف اول ي ه خلف ا ح ل ق ة دي دخل ثالث فنظر ثم ايه ثم خرج بعد النبي من التهم ى ن الدرس ق اما ل أ الاول ث ة فاوى ف آ و ا ه الله و أ م ا الثاني ف ا ش ت ح ي الله منه و أ م ا الثالث ف أ ع ر ض فأعرض الله عنه عشان كده م ا كنا ق ع د ي ن في المسجد حلق اسمها حلق الذكر ا ل ح ل ق ة دي ل أ ن ا ل ح ل ق ة دي هي من اللي ب ي ح ط ن ه ا حفتهم الملائكة. حفتهم الملائكه وبعدين ذكرهم الله فيمن عنده ا ل م ل ا ئ ك ة بتاخد, بتاخد ا ل أ س م ا ء ي و م ي ة فلان ا س م وفلان فلان, فلان فلان اكتب اكتب عبدك فلان وفلان وفلان في المكان ا ل ف ل ا ن بيذكرونك أ ش ه د ك م على أ ن ي قد غفرت له و إ ن ف و لنا كان مرم به فجلس معه وكان جيس اليه كان جيس ا ل على و ا ح د يعني ولو ق و كان ا ب ك ر ان ش ا ء ا ل ل ه ه ن س ف ر س و ا و ل ا ب كان عندنا شغل و ل ا مع ر ف ا ل عربيتك ة جايسة ا م فالله احمد شوي م ت وكان ا كلها شوى ومشين رائع رح قال هم القوم لا, لا, لا يشقى جلسهم و ل ا يشقى ت م فرصة、دي. تم ف ر ص ة حلوه دي. لما يكون الملايكه, الملايكة بتاخد اسمائنا ت ف ر ص ة ايدي وتعرض على الله、سبحانه. يعني اسمك يذكر فوق الثبات اول درس الثبات حتى من الكرسي مثلا من ج ي ت ق ع ع ل ى ك ر س ي ليت كرسي بيه بياه كده من مش ن م هعرف اعمل جيت تقلب السرير بيه بي سرعان ما إيه كده ليه رجله مش مظبوطه هم شوف حته البلاطه ة ي وثبته ساعد ما يثبت احتارت تنام الثبات لذلك لما ر أ ى صلى الله عليه وسلم أ ح د ا ل ص ح ا ب ة وكان يحبه ووجد أ ن ه يرى الناس من حوله قد انشغلوا بجمع المال والكنوز و أ ن ا جبت كذا و أ ن ا عندي كذا, وأنا بعتب كذا و أ ن ا بعت بكذا واشتريت بكذا وما ع ر ف ش إ ي ه فقال صلى الله عليه وسلم يا شداد اذا ر أ ي ت الناس يكنزون الذهب و ا ل ف ض ة مشكله الناس تيها في ايه ماذا يريدون ويذكرون ن ويصارعون ت ويصارعون بس لو الفدان ده يكمل يا سلام كمل الفدان ايه بس ج م ب ه بقى فدانين بس ه م ربنا لو فدانين استريح ده يزداد همه ل أ ن ه عاوز يكمل ا ل خ م س ة ولقي الفدان طلع ومش عارف ايه وبتاع وحبيع ايه وحجيب ايه وقع في الق كل ما, ما يخش ع الدنيا كل ما يزداد القلق والهم لذلك لما ر أ ى الشافعي رضي الله عنه ر ؤ ي ة أ ر س ل أ ح د تلامذته إ ل ى ا ل إ م ا م ابن سيرين ا ل إ م ا م ابن سيرين مفسر الرؤى ف ا ا الشافعي ل إ م م ب ع ث له تلميذ التلميذ, التلميذ رح لل... للإمام ابن لله سيرين رح وقال له, إبا... قال له انا ل له أ ر رؤ... أ ي ت في المنام ر ؤ ي ة في المنام شفت المنام أ ن رجل يخرج من ا ل أ ر ض ف و ق د غزاله ففتنت ف أ س ر ع وراءه ف أ س ر ع ت وراها تجري وراها تجري وراها إ ل ى أ ن دخلت في غابه فدخل وراءه فانقض عليه أ س د فافترسه ثم خرج رجل اخر من ا ل أ ر ض فوجد نفس ا ل غ ز ا ل ة فتنت جلت وراها أ س ر ع ت وراها دخل في الغابه انقض عليه ا ل أ س د رجل ثالث من ا ل أ ر ض ورابع وهكذا طول ا ل ر ؤ ي ة كده فقال يا بني ان مثلك لا يرى مثل هذه الرؤيه ة بلغ الشافعي ل ل ا أن الله يخلق الإنسان من الأرض من فيرى الدنيا فيجري وراء الدنيا عايزين تجيب ونلها ع ا ز وكل ما, ما, ما, ما القرش ي ز ي د كل ما ي ط م ح اكثر اكثر ولما تجد الحج ة او ع م ر ة ملاحظه غ ر ي ب ة قوي مثلا ا ل ع م ر ة باربعه الاف جنيه م ث ل ا و م ق د م الناس تجي أ ف ق ر الناس والله كده يجيب الجواز والصور والاربعه الاف جنيه اغناهم بقى <تصفيق> وطيب أنا ألف دلوقتي وما عرفش إيه وفين فين وفين وبتاعهم بقى على ربنا أنا ألف أنت أنا أستعد أديك يعني عشان وما المال المال ما هعط عرفش لك لك ده من حب حب حتة صعب جلدي بس يسيب اله ا ل ا شوح ولا هلا و ل ا بلغ الشافعي أ ن الله يخلق انسان من ا ل أ ر ض يقرا وراء الدنيا لا تبطل ابدا هي ا ل دنيا كده من أ ج ل ذلك إ ذ ا ر ض ب الله على عبد ص ل ط عليه الدنيا خلى قلبه يحب الدنيا قلوب العبادة, العباده بين أ ص ا ب ع الرحمن يخلي قلبه يحب الدنيا بس حب الدنيا ر أ س كل خطيئه م دام احب الدنيا ه ي ع م ل جميع الوان الذنوب حيبقى كذاب ومنافق و د ي و س وجبان وشحيح كل كل بقى شوفك كل ا ل ر ز ا ئ ل م ت ج م ع ة فيه لانه بيحب الدنيا حب الدنيا ر أ س ه كل خطيئه واحنا لما, ني... لما نلاقي تعبان لما نلاقي تعبان وعاوزين نموته نضرب ه على وسطه ولا على ديله ولا على راسه مش كده يبقى انت عاوز تنجوا من ل د ن تنقو ي ا عاوش, عاوش من الدنيا على دماغها على د م غ ه انت بريء ا كده إ ن د م ا تحب الدنيا تحب الدنيا د هذا ن س ي ب ه م ماشي شوف شوف ربنا بيعمل إ ي ه في قلوب المؤمنين حبب إ ل ي ه م الايمان إ ي ه ل إ وزينه في قلوبهم شوف عمل إ ي ه في قلبك يحبب إ ل ي ك ا ل إ ي م ا ن حبب اليك الصدق الوفاء العطاء الجود ا ل ش ه ا م ة ا ل غ ي ر ة شوف شو قلب بيحب ايه والثانيه بقى قلب ه بيحب ايه قلب ه بيحب, بيحب ايه بيحب امراض جاره قلب ه بيحب ايه او او او او او او العرب،, العرب افتح قلوب العرب كده شايفه قلبهم و ايه ايه كور ك ت ي ر ق و كو ي مليانه كور كاس, كاس, كاس العالم ما عمل ايه ايه يا ابني ده فكر كده عيال, عيال حبينا وحبينا بيلعبوا وكوره قد بين خشبتين ما هي تيجي جبنة الخشبتين ديجي بره؟ مش كده؟ و ف ي غير كده؟ م ا هي ت ي ج جوه ت ك بره في الحالتين في الحالتين بتهبلوا ي في الحالتين ج د ت ج و ا ولو ج د ت بره انت مهبول مهبول د م ط ن ت ا يا م ؤ خ ذ ه أ ق و ل ا ب ق ى تجي بره ولا تجي ج و ا أ ن ت استفدت ايه لو أ د ي ت و خ د ت ك ا س ق ه بكس الامم الافريقيه خ د ت ه ح ل ت ه خلاص اللي كان بيشجع في الامم ا ل ا ف ر ي ق ي ة خد السكن وشغلوا ولاده وخدموا علاوه و م ع ر ف ش ايه ولا ا المؤمن المؤمن بصير بزمانه المؤمن يسعى لرفع ش أ ن ه يكرك ت ر ف ع ش أ ن ك واكون ان ال... الاهلي ولا معرفش من خد, ال... خد الكاس ولا خد البتاع ا ن ي جالك انت ح ا ج ة طب هو خد خدك معرفش سبعين الفه وخد ش ق ة اربعه و و دو ص ا ل ة وعربيه وانت خدت ايه؟ ح ت على افاق شوفت, شوفت الخيبه و... و... وبعدين ب معرفش ب بيلط... يلطخ وشه بقى ربنا ي خ ل ك في أ ح س ن تقويم تلطخ وشه كده وش ابنك وش ابنك و... واخد ابنك في ا ل ع ر ب ي ة و... عشان يمس... ال... يمسك رايه انت أب انت اب ت ت حد شاهد ف ي و ي عمل ك د ه اليهودي مشغول مجغول همه بلدي بلدي الوطن الجديد مستوطنات أ ن ا لابد ا ج م ع كل يهودي في العالم أ ن اجمع أ م ل لي وطن خرجونا من م ك ة ومن الطائف ومن م مش ن أجدالنا خيبر يخرجوا كده خيبر و نحن ا نسكت و ن س ه ت ونسكت ونسكت ل يا سلام بقى ا ل ي و ده شيء الهم هم, هم, هم, هم, هم, هم, هم بلده ط ن هم ب والعربي شيء الهم بطنه هم ك و ر ة هم راسه شوف ا ق ن و ا ت ا ل ع ر ب ي ة ا خ ص ى ا ل ي بك والله ف ض ي ح والله قنوات ع ر ب ي ة ف ض ي ح ة أربع خ خم... من س ة كم س ن ة كان ق ن ا ة واحده ة اللي ت بقى أ ر ب ع خمسة ت ل ا ق ي بيتك منزوع من ه ا ل ح ي ا ة ي ق و ل لك ما ع ر ف ش ايه أ خ ض ر وسوء وبعد كده ح ي ق و ل لك ا ل ص و ر ة دي د ه كلبه والله ق دي ت و ا كلب والله قطه سيبنا بقى نزبالي اسمه ريجي ف أ ع ر ض و ا عنهم إ ن ه م رجز ز ب ا ل ة و إ ن ه لذكر لك ولقومك لا شرف لنا ولا ك ر ا م ة لنا إ ل ا ب ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن عجب بعيد عن ا ل ق ر آ ن أ س ف ل السافلين ما هو ا ل إ ن س ا ن كده خلق الانسان في أ ح س ن تقويم ثم ردناه إ ي ه أ س ف ل سافلين إ ل ا أ س ف ل سافلين إ ل ا تم تخليك في إ ل ا دي ما تشبط في إ ل ا دي م ن و ايوه وعملوا الصالحات أيوة يا اخي ش ب يا عم شو بطفية أشتحت ش ف شو المهيمن قاهر فوق عباده سبحانه مسك قلبي اه ما نقولك ل مثل الكابد طحال د و ر ة د م و ي ة ملكش ا سلطان انت على ح ا ج ة ولا لك سلطان على قلبك واعلموا ان الله يحول ل بين المرء وقلبه بين المرء وقلبه فلما اطلع على قلبك لا وجد في قلبك ان انت مشغول به ان انت س م ح ن ي يا رب ارضاك علي يا رب يا رب يا رب ما كنت غ ض ب ا ن علي يا رب الله انت مشغول بالله مشغول بقى ي و م يعمل افقلبك يتولى هذا القلب ليس للشيطان سلطان على هذا القلب ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير ا طلع على قلب هو انت قلبك فيه خير س ا م ح ن ا رب انا ا خ ط أ ت في حق ا ج ا ر يا رب انا ا خ ط أ ت في حق امرات يا رب انا ا خ ط أ ت في حق ا ج ا ن يا رب سامحني يا رب وطلع على قلبك وجد في ه ندم في ه ندم الندم و ت و ب ة يوم يعمل ايه ف قلبك بقى يحببلك ا ل ص د ق ة يحببلك ا ل ق ر آ ن يحببلك زر ا م ر ي ض يحببلك عمل يزكيك اه التاني التاني بقى التاني. ربنا حبيب له ايه الكاس الكوره حبيب له ايه حبيب له زملته ا ل ا ر م ل ة وما م امه ر ه بقى عياله بيحب زملته الا زملتي ما عرفش ن ا م الا ما اطمن يعني وما ما ما يجليش نفسي افطر الصبح في البيت وساعت ن ا ب ر و ح الشغل رقي بقريش لا يمكن ان يقول الله عز وجل في قلبه و قاهر. قاهر. قاهر مالك الزمام سبحانه هنا, هو هنا. سيبك من الخلفيه و ق ل ب ي د ه لا هو اللي هنا. اللي هنا ده في كتاب القرطبي ا ل ت ذ ك ر ة كان شاب في أ ه ل مصر ي أ م الناس في ا ل ص ل ا ة وكان يرقى على ا ل م ن ا ر ة ليؤذن ويعلم الناس الـ الـ التجويد في كده و ب ا ل م ن ا س ب ة بقى التجويد و س ي ل ة ولا هدف ا ل ع ر ب ي ة و س ي ل ة ولا هدف وسيلة ا ن ع ا ي عربيه ل م ع ش ا ن توصلني تقول لي ع ر ب ي ة فيت تقول لي ع ر ب ي ة مرسيدس تقول لي ع ر ب ي ة تقول لي ب... انا عايز ح ا ج ة توصلني حمار و, و... بس يكون عليه بتاعتي عرف يركب كده ماشي ماشي أ ن ا عايز و س ي ل ة و س ي ل ة المواصلات إ ن م ا ا ل ناس كتير جدا بيجيب ا ل ع ر ب ي ة عشان يبقى عنده عربيه بس يعني معقول م ا ع ن د ش عربيه لكن لدي عربيه تعالى ب للتجويد بقى. التجويد و س ي ل ة ولا هدف وسيلة وسيلة مش كده وسيلة. بتعلم التجويد في المصحف على شين و س ي ل ة ان ن اجود. اجود بقى فين فين في الحياه、بقى. في الشارع بقى مع الجيران بقى في الحياه ة نقلنا ا ن التجويد من الكتاب ل ل ح ي ا ة يعني مثلا في كتاب لعمل الحلويات وانا عايز اعمل ه ر ي س ة مثلا عارفين ه ر ي س ة ف ق ر ت ف الكتاب استحضار ما ع ر ف ش دقيقة ايه, ايه وسكر ادي ايه ويتقلب ازاي ويتحط في المتجز لمده ة ايه ط خلي ك ع ن ب ا ي ت قريت هنا ه و ا ل ق ر ي ة ديا حستفيد منها ا م ت ى لما روح المطبخ بقى و رح و تاخر الكتاب بقى ا رح و المطبخ هات كذا رحت و جاي بكم كوبايه ي ما معلقتين السمنه معرفش أه اد ايه سكر اهو قلب ده معرفش قلب ت حط في البوتجاز ا ه في ل اذا خرج العلم من الكتاب للعمل كده بقى تلاقي الهريسه احنا بقى بتعلم التجويد عشان يخرج التجويد من المصحف للعمل والتجويد عشان ايه يعني مثلا في ع ل ا م ة هنا مكتوب عليها لا تقف لا لا مش كده لا لا يعني ايه؟ أنا لا تقف حكمها كده انا مليئت توقفش تعلمت بقى حكم الوقوف اروح ن ا ئ ل ب ق ى على ايه ونوقف ا في ا ل ب ل ك و ن ة ومراد ج ا ب تنشر غسيل يبقى لا تقف لا تقف ما تروحش لا و ح تقف لا تقف لا تقف لا تقف مقام ا لا ز ل لو تقف تحلمت عمرك التجود صح عمرك ما مقام الزل ده لا تقف لا تقف في مكان حرام لا تخرج ا ا ق ف ب ت من التعليمات اللي في الصفحات دي للحياة بقى ميدان الحياه ة ماذا تريد النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده؟ مره مره مرته ماتت ر و م ي س اي زوجه لا ل ان لا لا, لا, لا. إن ربك يقرا خ د ي ج ة السلام ينزل سيدنا جبريل ماتت من ا ل ل ي موت من الذي م و ت ه ا من ا ل ل ي موتنا من الذي موتنا من الذي موتنا من الذي موتنا من الذي موتنا من الذي ا موتنا من ا ل ب ي موتنا من الذي موتنا بطالة ر ب ن الذي ا رب ت م و ت ل ا م ر ا ي و ت م و ت ل ع من ي طيب ا ش ت غ ل ز ي موتنا انا ش ل ا ز ي بقى بليش بقى انا بقى بالشغلان بقى. انا اي كنت عملت في دنيتي يعني مثل شخص ماتت قاموسته ماتت قاموسته و ماتت قاموسها و ل قال و ل ا ب ت ك فاكد ن ي على ب د ا ل ل ه ع حرف ما س ا ب تقول ش شو النبي ب صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم عظم عظم الجزاء مع عظم البلاء عظم الجزاء مع عظم الجزاء البلاء واذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رضي ا فله الرضا ومن سخط فله ا ل ص خ ط الكلام ده على ا ل و ر ق ا لازم ك ل م ده ل ا يخرج عملي بقى شفت ش ف ت م ر ت ه ماتت عمه مات فذهب ه وعمي الى ي ايه بالشفهاء بعملني واضربوني القتلي رح المسجد ي ه ال... رح بقى الحرام ي شوية ه كده افتط فراح مش ا وصلى جنب الكعبه ة عارف لقى ي لقى ايه كبه عليه و س ا خ د جمل كم بلا كم يوم نتينا و ر ي ح ع ل ى تطاق انا ك ا س ا ت ي ن و انا ل ر ك ع ت ي ن و ا ا ك ا ل ا ن و انا ك ا ك ي م و انا ك ا خ ل ب ك ا ت و انا كنت ا بس ا س ت ر ى منه شيفشي استرى منه شيفشي هاي كنت سكينه هاذي كده النبي بتاعنا باعمل ايه؟ عاد الى بيت فوجده ابنته ف ا ط م ة رضي الله عنه ش و بقى بنتك ب ن تحب ك ت تشوف ابوها في مكان ا ل ع ز ة البنت بنت بالذات ده بابا ده بابا داني ده بابا ده, بابا ده أحسن واحد ده, بابا ده ده كيه البنت كده تشوف ابوها بابا جاب بابا بابا بابا البنت بالمنظر ده فتقول وكرباه ابتاء احسن يا لي فتقول عليك عليك يا تقوم تشوف وكرباه ابتاء النبي قال ايه ا ي ا م ن ايه سودا فانت ا س و د ه بنتي احنا لا ا ع ي ش ف ي ا ل ب ل ه النبي ك قال كده شوف الرد, شوف الرد الغريب قال لا كرب على ابيك بعد اليوم يا ف ا ط م ة ل اصلها كرب على ابيك بعد على بنتي زادت, زادت قوي وكلما اشتد سواد الليل كلما آ ذ ن للفجر أ ن يقول الله أ ك ب ر د ه ا ل ح ك ا ة شدة ده قوي ا ل ف الفرق ر قرب الفرق قرب ق بس ستشد ك م ا ن ش و ي ة ب ر ض ه ت ش د كمان, برضه. كمان. لا كرب أبيك لا ا على بعد ل ي و م ي ا ف ا ط م ة وبعدين ا ل ج الجو و ف ي ينفع مكة ما كذا عادش أ ر و ح الطائف ب قرب ى و ح الطائف ي ن مكة والطائف كم ميل خمسين ي ن ا كم وثمانين كيلو متر حد فيكو يمشي من, هي... من هنا القمصه ن ا ا ل م و ط ر ي ق مسافلت طيب حدك عجله قرات قمصه بعجله وصارو النبي ا يمشي على رجليه من م ك ة للطائف ل ي ه م انا ل ة مش هسيب رسالتي كل ا ي ن ا س اعرضهم ا و او ف غيرهم ما أنا مش انا ش هسيب غ لا ة ارى ايده ه ايه ده السابد إيه واروح الطائف ا ع د في الطائف كم يوم. كم يوم يوم ع ش ر ي ايام م عشر ب ل ي ا ل ي ه م ل ا ك اكل يقدم على ما يحب لقمه ة من ن ا ولا حاجة من هنا المبيت فين برا ل غ ا ت ما وصل ل ل أ م ر ايه ا ل ل ي جاء ي ده ي ه اللي ج ا ي ع الكلام ا د ه د ه طلعوا برا من الطا... طلعوا البلد طلعوا البلد و... و... ويعيال فين العيال عيلتو الانجيل عيل الانجيل ل كتير طلعوا طلعوا ايه طلعوا دوم البلد و... ومشكوهم زم بز... <تصفيق> طلعوا من المحافظ ة ت تصو... ص و ا ل منظر كده ت ص و ا ل منظر ان, ان... العيل تجمعوا كده انا كنت عملت في دنيتي يا رب ا ل ل ي كان معاه في ا ل ر ح ل ة من ي زيد بن حارثه س ايه الحياه شو الزفت لي س ا ك و ن عملني ايه <تصفيق> لا احرقهم لا ا ل ت ب ا ت الثبات الرب على م ك ة اشتكى لله بقى. يبقى ن م ر واحد الثبات ن م ر اثنين ايه بقى الشكوى لا تكون الا لله بس تشتكي ل غ ي ر و لا اشتكى لله انت لما تشتكي يعني مثلا عندك م ش ك ل ة هنا وقريبك المحافظ فانت اشتكيت له بعد ان تشتكي له ب ت ش ع ر ب م ا ن ا فقلت له ووعدني ع د ن ي بقى ان اجيب بقى لي حقي فالنبي عليه ا ل س ل ا م اشتكى لله و د ه ا ل ل ي خلى زيد بن ح ا ر ث ة يا ع ن ي ي رسول الله كيف يدخل مكه وقد اخرجوك منها ده بهدلوك و ك ب و ا عليك وكان ي ر ي د ن ا يقتلوك ه ت خ ش الزهايم قال يا زيد إ ن الله جاعل لما ترى فرجا ح ت ت رد لو احنا م ا ت ع ل م ن ا ان هذه الحياه ك ف ا علينا شوف م آ س ي مآسي, مآسي وف وف وشدائد والله ستفرج كل شدائد دي والله ستفرج ان الله جاعل لما ترى فرجا أ ص ل ا ل ل ي ب يثبت على الحق ربنا يثبت قلبه يقذف في قلبه من النور شوف حبب إ ل ي ك م الايمان إ ي م ن حبب إ ل ك ل إ ي م ا زينه زينه في قلوبكم يعني شوف خالق قلبك بقى بيحب... مش انت زرت اختك ا ل م ر ي ض ة مش انت روحت لعمتك روح وانت راجع كده تلاقي ربنا حببلك الخير حببلك ا ل ه و د ة حببلك المصحف ه ا ت ا ل م ص ح ف ه المصحف ت ا انما انت ق ط ع ر ح م مش ه د و ا ه ا ت المصحف هدول هاتل ا ايه هاتل ايه الريموت هاتل ا ر م م و ايه شوف اللهم اعفو ا عنا يارب اذا ل ل ي إ كنت حاجب الريموت لحاجات نظيفه、يعني. ما م ما... احببلك ا ل إ ي م ا ن تجي نفسك تماسك الريموت بتجيب ح ا ج ة ن ظ ي ف ة أ ص ل ك نظيف أ ص ل ك نظيف, أصلك نظيف. الواحد لما بروح يشتري طماطم أو بنجا أو أي... ال... ف... كم طماطمية مفعاصة هتاخد ايه بروح أو أو كده كده كم يشتري فرقيت أي ه ت ا خ د ه ا ت ا خ د م ن ج ا لقيت م ن ج ا م ش ت و ي ة ق و ي و م ه ر ي ة كده س ت ا خ د ه ا طيب تم تعمل كده مع القنوات وانت ب ي ت ب ي تعمل كده هذه ق ن ا ة م ف ع ا ص ة ارمي ر م ه دي ق ن ا ة م د و د ة ارمي اه كده يا اخي يا خليك على ب يدينه يا اخي هل عندك كده انت تاخذ نفسك مش اللي تاخذني لا انا اللي مشي البيت مش انت رجل البيت ا ل ك ل م ة ليك انت مش انت الرجل ا ل ك ل م ة ليك انت انما بقى اكثر اهل مصر ا ل ك ل م ة ا لمن ي <تصفيق> ا ل ح ك و م ة الحكومه لماذا ا ي باشوف ل ح ك ة هتقول اريد ك ل م ة واتفق معلش يا جماعة معلش. إيه؟ معلش اما ي ه ي ه م ل ش م و ف و ش م و ف و ش هم اما ل فين شددنا ملكة؟, شددنا ملكه ربنا شدي ملكك يا أ خ ي يبقى لك ا ل ك ل م ة ف بيتك يا أ خ ي عبدي س ر في طاعتي يطعك كل شيء من الاخر كده يعني س ر في طاعتي يطعك كل شيء مش ح ص ر في ط ا ع ت ي لا مرتك س ي ط ي ع ك ولاولادك سيطلعوك ولا ايدك س ي ط ي ع ك ايه رايك بقى ايدك ايدك ايه ايه ايه ل ر ق م بتاعها ع يعني ع ن ب ت ا ايه ا ايمين ما تضربش ع ل ا قلت له ضربه برضه بقول لي عيني ما تبصيش ت ق و لا تبصيش حرام والنظره س ه م مسموم من سهام إ ب ل ي س مسموم مسموم اسكت انت الله اسمعش كلامي اهه ولساني ولساني اسكت يا لزاني ما تقولش. ما فلانه بقول لي تقولش تقولش على عيني واشترت ولا ولا حاجة ولا ولا ورجلي برضه حاجة إ ذ ا عصيت الله عصتك جوارحك عصتك ج وذي ا ر ح ك و من آ ث ا ر المعاصي و ا ل ع ز ا بالله الثبات ثبتنا رب ب ث ت يا رب ج ي ملك ملك الجبال لما سمع النبي اشتكى لله اللي هي اليك ايه لك ي اشكو ضعف قواتي و ق ل ة حيلاتي وهواني على الناس الى اخر الدعاء لذي ملك الجبال اطبق عليهم الاخشبين اطربعها ل د م ي غ ن م مثلا ل ي جار متعب وقعد كم س ن ة يقرفك وبعدين ج ي واحد قريبك قريبك كان في كان مثلا و ج ي ء ابلي و ج ي ء هنا وبقى في م د ي ر ة الامن بقى بقى. قال لك عبيت يا جارك هذا يعمل فيك كذا وكذا وقول لك انا حبيت لك و في كله الاسم لا لوها اللهم يا أهدي رب بقى بعد سنتين إ ي ذ ا ء وبتدعيله منظر غريب اوي وبعد د ه كله وبعدين أ ت ر ب ع على د م ا غ ه م لا لا لا اللهم اهد قومي ف إ ن ه م لا يعلمون بتدعيله بتدعيله والوادي د ي ل و ابنك, ابنك غلط غلطه اليه ر راح ما يرجع م و في حد ب يغلط فيه مولاتك غلطه ايه اللي جردت عليه يشوف كلمة على الله ايه و حسبي الله ونعمله ا ا وكين ي في ايه وكيل بيت م ش ا ل ولا ب ت و ايه وبعدين الولد أصحابه, اصحابه اصحابه قالوا نحن في ا ل ا ج ا ز ة زميلنا عنده ش ق ة في ج م ص ة ح ض ر و ح عندك ايه يعني ش و ي ة كده ش ج ر ة الضر ما فيش ش ج ر ة الضر ولا في ه معادش ا جلد في ريال م ا ع ا د ش في ريال طب اروح ع انا فين بقى ف ن ا ب و ي ا كان مسافر ما عرفش في في بالقاس عرفش ولم ي ف ق ت ع أ ص ح اكن ب بقى أصحابي أضلبط ي لأمي أروح مع يعني أبلبط شوية يعني قلت مع هروح د ه ي ع ي خ ل ا ص يا ابن ر و دوك ح يا بادي ابن رجع م ن ا ل ب ي ت ب ق ى ا ل و ل راح مع أ ص ح ا ب ه إله ي ا ر إله ب ي ج ع إله بتيتي على ا ب ن انت ك ت ب ع مين ط ا ل ل العظيم ل ه انت ت ب ع نوح و ل ا إ ب ر ا ه ي م موسى ولا ولا عيسى ولا تبع اي نبي من الانبياء لان النبي ب ت الضرب اتضرب وكبوا عليه ق ذ ر ا ت وشتموه ويدعيلهم اللهم اهد قامه فانما لا يعلم تدعيلهم شفت يا استاذ وانك لعلى خلق عظيم ه ي و ؤ ك د انما يدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاءه بالايه、مفترض. ربنا يهديه ربنا... ربنا يحفظه ربنا يحفظه ربنا يحفظه وهم عمال بقول عمال ربنا يحفظه ربنا يهديه ربنا يغمر له قلبه إيه ده؟ م ن ا ل ل يضرب ب د هذا د ب الولد ا م ع ي ش يا بابا آآ آآ آآ آآ أنا معنام مع... أخرجت ك ش ي قضان ع ي مني والكونز عنام أجعل أطول أجعل أ لما انت ايه بقى دعيت له ب ن ه د ي ب ن ا س ت ح ا ل ه ب ن نور قلبه بدعوتك بقى صعدت الى الله و ر ع ت على الولد النما الثاني يا يركع طيب رحبا قال و ه ايه ده؟, ده صاحبه ده في ايه يا بني ا ي و ة عمو انا صاحب فلان هو معلشي هو ا ل و ا د ف المستشفى كان يغرق وداخل غ ر ف ة الانعاش ياتي ا ل ح ا و ق ويا م ت الحقوق مش أ ن ت اللي قلت اليه ورحمه يرجع مش أ ن ت اللي قلت إ ل ه يغرق إ ن الله عند لسان كل قائد فليتق الله امرؤنا علم ما يقول ما أ ن ت اللي قلت اللهم ما د ه ق ا م ه فانهم لا يعلمون اهديهم يا رب يوم يطلع منهم عمر ا بن الخطاب خالد ابن الوليد د هذا الوليد ده عمل, عميل. اكريمة. اكريمة. ابن أبي ده ده عمل مع النبي عمايل وبعد كده يخش الاسلام, الاسلام من ايه من د ع و ة النبي اللهم اهد قومي ف فإن... ابنك مش ح يتلف دعوتك يا استاذ ادعي له ي ش ي كده لان الابتلاء الابتلاء بيستخرج الدعاء سبحانه مستخرج الدعاء بالبلاء فربنا قاعد الوالي ع م ل غ ل ط ة عشان انت تدعيله م ش ت د ع ي عليه لسبب من اسبابه ل أ مثلا بنتك راح تولد و ا ل و ل ا د ة ط ب ي ع ي ة مش كده خلاص بقى احنا ع م و ي ن مستنين、بقى. ي ا ا ل ل ه ه سم الولع ايه ولا البت ايه ا ع م ا ل بيتفرج على ا ل ك ر ة ب ر ض و والكاس والحباب ده وبعدين قالوه ا ي و الدكتور بيقول ان الوضع مقلوب ا ل وجاهز ض ع مقلوب و ع م ل قيصريه مقلوب يا رب مش كده ي ايه رب في الاله ة ي بتاعتي قالت ايه فيه بتاعتها د سوره ه ب من صورة ياسين بقى عشان ربنا يارب يارب مستخرج الدعاء بالبلاء وده صالحك انت بقى عشان متبعدش ا عنه اصل انت كده بتبعد عنه وبيديك النعمه تبعد عنه وبعدين ولو رحمناهم لكشفنا ما بهم من ضر لجوا يا يا ط... في... لج... يلج... ل لجو في طغيانهم يعمهون شوف واحد ماشي كده في... في الضلاله و... وداخل في الضلاله ايه ا ل ع م د ه و ا ل ع ز بالله الثبات يا شداد إ ذ ا ر أ ي ت الناس يكندون الذهب و ا ل ف ض ة فاكنز هؤلاء الكلمات لان إنت يعني مثلا تجري الحديد وبقى عنده كم مليار مش كده وماعرفش الفرح بتاعه بكام وماعرفش عمل ه وبعدين في الاخر آ خ ر ل ل آ آخر آ خ ر هكذا ا من أي الآخر ايه الاخر ايه الاخر اه مش م ت اه وشيل, ال... وشيل البابيونه دي وشيل القميص الحلو ده وشيل الفانيلا الجلدي ما تسيبوا ندفنوا به شيل الفانيلا الجلدي يلا غسل يلا هاتحتفل قماش عاديين ت ل ا ت ة ت ل ا ت ة ك ف ن ت ل ا ت ة واحد اثنين ث ل ا ث ة اربط اربط اربط ا د ر و ي ل ا ت ب و ا ل ي ي ي ي ي خلاص و ل ي ي ي ي ي ه ده... ا ص و ا ل ي ه ي ي ي ل ي ي ه يا ج م ا ع ة العزاء عالمقابر العزاء فين ا ل م ق ا ب ر بقى كفايه عشان حنرجع بالليل نشوف, بقى ال... نشوف الشغل بقى يا الله ف ا ض ي ن احنا عزاء وعزاء ر وهو ما ع ش له خلاص خلاص يا شداد إ ذ ا ر أ ي ت الناس يكندون الذهب و ا ل ف ض ة فاكنز هؤلاء الكلمات إ ي ه الكلمات اللهم ن ي أ س أ ل ك الثبات في ا ل أ م ر أ ه م ح ا ج ة دي ب ق ث ب ت اثبت البنت ح ل و ة اثبت القرشين حلوين اثبت ا ل ك ر ة ح ل و ة اثبت ا ل س ب ا ت في ا ل أ م ر والوجه زميلي م ا يعرف ش بيحط ح ا ج ة ن ا و ك د ه أ ن ا ع اريد ان اشعر ض و أحس ب ا ل ب ل ا تحس ب ي يا ابني د ه مغيب ي ا ابني ده مغيب اثبت ب ل ي ا ل ح ي وشب ا ل أ ك س ج ي ن ص ح ي ا ابني ما النتن يا ابني السباتة في تشمش الأمر ده ب يعلم العيال ا ل ص ل ا ة ب يعلموا التجويد يؤمهم في ا ل ص ل ا ة يطلع ياذن هكذا اكثر من كده هيا الشيخ فلان الشيخ فلان وبعدين لما الشمس تنزل أ ز ن المغرب、بقى. لسه الشمس حمره و أ ن ا أ افعل المدن فوق المدن ع ا ل ي ة واوصل على السطوح مش كده الست لي بتلم الغسيل و الست لي ا بتلمه الفراخ الست لي تخينه الست لي رفيعه الست ي لي الست لي الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لانك ما انتش عارف انت بتقول إ ي ه ما لو عارف الله أ ك ب ر لن تنظر إ ل ى ما حرم الله الاكبر ل أ ن ت ع ل ي م ه ت ع ل ي م ه أ ك ب ر أ غ ض ب ا ل أ ك ب ر أ ن ت بتقول ايه الزيت تطع ت على عورات الناس شهر اثنين عسى أ ن يتوب ما فيش ف ا ي د ة شوف بقى قلوب العباد إيه بين أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف ا ش ا ء ربنا عمل إ ي ه في قلبه、بقى. هو يبص على البيوت ديا فنظر إ ل ى بيت فيه فتاه حاجه غايه في الجمال و ض ي ض ة وشعرها اصفر وعينها ايه وعينها خضره و ل ب س ة كده يعني جايه من اللي بي سي لبنان فوقعت في قلبه فهمت يعني ايه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ع ش ا ن يبقى ي ف ه يحملك فوق طاقتك بدليل ايه بقى نزل لا ه انا لا م اعمل ح ا ج ة حرام انا ب ق و ل اتزوجك بس ن انت عارف ان أنا ابويا امبه وابويا مش هيتزوجني الا نصراني ط ب يا س ت س ه ل ة ايه س ه ل ة اتناصر ي شغلانه ي سب دينه、آه. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل كم من الناس كل ممثل و م م ث ل ة مش ب ي ع دينهم كل رقاص بعدينه كل ظالم عبد الكرسي بعدينه متقوليش ا خلى الله يقلق ا ل س و ل وجاب لي طلب ويبلغ لع... الطلب بسم الله الرحمن الرحيم السيد فلان ف ل السلام ن ا عليكم ايه بؤيدي ايه ك ل ا م ده غ ي ه ك ل ا م ده غير غير ب ده ا ل كلام ده مش ع ا م ده غير ح م ن ا ل ر ح ي م م ش ع ا ي ر كلام ي ده غير كلام ده ل ي ر كلام ده غير كلام ده ت ر ك د ي ن ه ت ر ك د ي ن ه ب ا ع د ي ن ه ل ا م ده غير كلام ده و ا ت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هي بقى م ا يعرف ق د ر ي ي ي ش ما ع ي ن ا م ما, ما... ما ينام ع ر ف ي ويراها في كل شيء يجي يشرب ك ب ا ت م ي ة المياه حلوه بس هي أ ح ل ى م اليانسون ل ينسون د حلو بس هي أ ح ل ى كل ما يشوف ح ا ج ة اسمه غرام غ ربنا ا م ر اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان ايه غراما يعني ايه غرام واحد دفع م ي ت جنيه غرامه ة ميت ي ج ن غ ر ا م ة ا ل م ي ت جنيه اللي دفعهم ما ا خ د ش بهم ح ا ج ة اديني ب م ي ت جنيه بطيخ د ي ت له مئه جنيه ستطلق اثنى ش ر ب ط ي خ ة حلوه ة يبقى خدت بالمئه جنيه ايه بطيخ ديني جنيه مثلا رز خدت بالمئه جنيه رز انما ادفع مئه جنيه غرامه فين الحزام الحزام ما اعرفش ايه هاد اسمها غرامة هو بقى مشغول بهر. مشغول متجوزة وفيه هو جنيه هي بهر بهر بس بقى ايه م ا ذ وسهره و تفعلون ت بهذا بقى الامر س ه غ ا م و ان ل الله ع ب م ا و ا ح د ت ع بهذا في ر ض الامر بهذا الامر و ت ع ع ب فيها ن د م ا ت ع بهذا الامر غ م به وبعدين وبعدين ز ل ما تنصر ايوه فصعد على السطح لياتي بشيء فوقع فمات فلا هو بها ولا هو بدينه اسم الدنيا والايه والاخرة والعزو بالله عشان كواس اوي السيدة خسر السيدة تفهم أكتر أكتر ميبات اكتر بيقول بيقول عندك كان كان كان ايه اي ي عائشة يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا أ م س ل م ة قلنا يا أ م س ل م ة كان ب ي ب ت ع عنك كان ب يقول ايه يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك النبي صاحب ا ل ر س ا ل ة بيقول كده أ ي و ة قلوب العباد من شاء اقام ومن شاء ازار فلما َََّ زاغوا َُ أ َ ز َ ا غ َ الله َُّ قلوبهم َُُُْ فلما َََّ زاغوا َُ هم َُ اللي بدؤوا ََ أ َ ز َ ا غ َ الله َُّ قلوبهم َُُُْ ربكم َُُّْ أ َ ع ْ ل َ م ُ بما َِ في ِ إِيهِ بما في نفوسكم ب يطلع على نفسك ربكم اعلم بما في, في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه إيه؟ فإنه كان ل ل أ و ا ب ي ن غفورا أ ع ل م بالنفس هو ه عارف انتهيتك إ ي ه جعل لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا يعني خبيث, خبيث عبد دنيا ويدور على و ا ح د ة عنده قرشين و أ ب و ه ا عنده إ ي ه ف د ن ي ن و او برجين و ب ك ر ة يتقلب وناخد شفت الخبيث بقى خبيثه يوم ربنا يديله ايه يديله بنت إيه؟ خبيثه الخبيثه الخبيثه اللي من اياته المعلم, المعلم بتاع الحشيش عاوز يتجوز حيروح يدور عليه على معلم م ع ل م ة ا ل ف ن ا ن ي ة د ي هي د ي ه ا هي د هي هي هي هي هي هي هي مناقبه على سنيه الممثل هي هي هي هي ا بنت حلال هي هي و ا هي ب عشان هي هي ارجع هي م ع ن ي أنا مش لا احد سالهفها و ا ق ر ي لا د اعيشها مع بعض كده اما اسمع كلام جوازي و م ي يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي يا ا ل ي يا امي يا امي يا امي يا امي يا ا م ت يا امي يا امي يا استاذ نيتك يا استاذ ا ع ل م و بما في نفوسكم إ ن تكونوا صالحين ف إ ن ه كان ل ل أ و ا ب ي ن غفوره ا ل ن ي ة ا ل ن ي ة شوف أ ج د ا د ن ا لما خرجوا من م ك ة راحوا ا ل م د ي ن ة شوف ا ل ن ي ة واحد يسب ي بيته ف أ ن ا أ ط ل ع ادبه د ل هنا واشتري ا ل أ ر ض و أ ب ن ي ه ا و أ ط ل ع مش عارف إ ي ه وشب ش ئ عمري أ ن ا هسيبها يا رب ل أ ن ي انت يا رب أ ع ز عندي من بيتي و أ ع ز عندي من, من, من, من, من نسيبي واعز عندي من تجارتي واعز عندي من البستان الضخم اللي عندي ده والبلح حلو وجميل بس انت اعز من البستان وانت اعز وانت اعز, وانت أعز. عشان ك د ه لما نقلوا و ر ا ح ل ا ل م د ي ن ة اعزهم الله سبحانه وجعل لهم م ك ا ن ة ومازلنا نذكرهم كل صحابي لغاتهم الايام الثبات اللهم اني ا س أ ل ك الثبات ة في ا ل ث ب ر ا س ب ت لو ا ل ب ي ت جابت مجموع كويس ودخلت ك ل ي ة م ح ت ر م ة إ ن شاء الله ح ت ب ع ى عقل هو الزهر فواحد من اللي قاعدين قال له و ل حد ن ح خروف يجب ان ل يكون هناك ل اجزاء ويكون هناك خ ل ي ة ا ه م ر ج ز ا تمانية و ع ش ر ي ن ي و م م ا ن ي ة و ع ش ر ي ن يوم ا ك اجزاء و ي ق و ن هناك ل اللي اخذ ل ي ة ا ل ع ج ل و ا ل ل ع ج بكام؟ كان في الايام دي بسبعه الاف ونص أيام في نحل تلاف حدث سبع العجل مش مش تلاف. ده ده كان في الايام في أ ا دي ب أ ل ف ونصف أ ل ونص بس البنت لسه عدا مصاريف ل أ ن ا ل ب ي ت كنت اجبلها ي مثلا ج ز م ة ع ا د ي ة يعني لكن ا ل ب ي ت اخذت الكليه ة لجي ل أجيب ا بقى وكنت اجبلها ي تايير مع... لوقت ا انا ل م اعرف ايه و ا ل ش ن ط ة ب ك ن انت ي ه بس قلت قلت اثبت ربنا ساهل ه ل ر ب ن ساعه ما تسمع واحد ب يقولك ل ربنا ساهل انفضلك منه、بقى. اتعلم الحته دي في مصر ب وساعت ل برضو ح ت ى ت تعلمها برضو ا ه ل مصر ساعت م ع ا م ل ة كده بس غلط بس غلط غ ا ل ب الله يلعب ضحنا بنعمل حاجات والله م ا م و ج و د ة في العالم كله الله ما عافينا ع ف و عنها يا رب م ر ة ثمانيه وعشرين يوم البنت جالها ما نعرفش هي البنت اغماء وخلاص شيلوا البنت وراحوا جريه على الطوارئ مستشفى الطوارئ هناك عند ا ل ث ا ن و ي ة ب يقول ك لا اليوم دا مش عندنا هنا لكن ما موزعنا ي ه ك د ه يعني يقول ك لا دا عند الدوله ي يشبك ع ن الوصل الفق تحت حساب مع س ل ا م ه انت راح وطلعت فوق وقعب اطمئن اطمئن جه الصبح لو ا ل ب ي ت ك و ي س ة و ق ب ل و ه ا كويس وعال عليكم <تصفيق> <تصفيق> ففي <تفل> الامر لن تنال من بركات الله ابدا إ ل ا اذا كنت ثابتا على طاعته ثابتا شوف جميع ا ل أ ن ب ي ا ء عاشوا ابتلاءات ابتلاءات وكل ثبت, ثبت ا ل ل ي ثبت على ظلمه ا ل ل ي ثبت على مرض اللي ثبت على فراق ابنه اللي ثبت على قوم يخسر الكلو الثبات أ س أ ل ك الثبات ة في الامر أ م ر و ل ع ز ي ة على ل ا ش د الثباتة في الأمر في و ا ل ع ز ي م ة على الرشد العزيمة لأن إنسان إنسان لأن ناقص عزم يساوي انسان ناقص عزم يساوي ايه ها حيوان هو في ق م و ش ه عندها عزم هو في حصان عنده ا ر ا د ة لا انا اربطه واوديه هنا هنا انحر ا ت ب ح ه انما انت اللي لك ا ر ا د ة انت اللي لك عزم ولقد عهدنا الى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزما العزم بس العزم في الايه في الرشد يعني يعني ا ل ل ي ل ة ديا انا مثلا حافظ ص و ر ة صورة النساء مش كده ا ل ل ي ل ة د ي بقى انا ه ع ي د عليها الليه في دماغي يعني عزم اهو انا عزمت بقى اني اقعد على ص و ر ة النساء الليلادي بعد العشره خد بالك لو انت صادق العزم هترجع وايه تمسك ا ل ص و ر ة و اخوك ولا ابوك ولا والدتك وإيه سماعيل سماعيل. لما ايه س م ا ع ي ل س م ا ع ي ل وملامش اللي ما ايه اللي ما اعيد عليها لانك صادق العزم عندك عزم التاني بقى مسك المصحف و ب د أ يعد ع ل ي ه ا ل ص و ر ة فلقى فيلم لقى فيلم حلو يبص للفيلم ش و ي ة و ي ا ع د شويه المشاهد خليته كده راح قفل المصحف وحط صبعه ا مش كده عشان هيعيد يعني وفضل ح ا ط ص س ب ع لغايه ما الفضل خ ل ص مش كده وبعدين لقى فيلم د ا ن ي سبعه برضه لغايه ما نام بقى أ ع ي د على صوت النساء امتى ب ك ر ة بقى ب ك ر ة بقى ما ع ا ف ش ايه ما عادش ما يقدرش يصحى بقى ص ه ر ا ن طول الليل بقى شفت بقى لو كان عنده عزم ل تقولي ل فيلم و ل تقولي ل ك و ر ة ولا تقولي ل عنده عزم كان ابوك زمان عنده ع ز ل هنعمل كذا يعني هنعمل كذا الدنيا تشتي الدنيا حر ف ي شمس ك ل ا م ده بقى هنعمل يعني هنعمل لو ليك م ع د مع و ا ح د ة و ل ق في الحلال يا و ل ا في الحلال يلا, الحلال يلا. يلا في الحلال خطيبتك خطيبتك ولا في الحلال ه و و م س ت ن ي ك على ك ب ر طلخة مستنيك على كبر ط ل خ ة في الحلال ه و م ش قبلك الحرام في الحلال في في اهو م س ت ن ي ك على كبر ط ل خ ة و انت بقى هتروح لها بعد العشه صارت العشه جري ا والوتر وكل ح ا ج ة و ط ل ع عشان ايه تاخد تاكس و ي د ي ك عند ال ايه كبر طلخه م فيش ولا تاكس ولا تاكس هتعمل ايه هتروح هتروح ه <تصفيق> لا هروح ايه جاري على رجلي قال ا له ج ر لان جيت عندك عزم في الهوى الهوى هوايه بقى مش كدا ي عنده عزم في الهوى يابني يا م ص ل ي الفجر يا ابن تصور ان في عيال ب ت ت ض ر ب على ا ل ك و ر ة قبل الفجر قبل الفجر عنده عزم بس في اللعب عنده عزم بس في ا ل ك و ر ة عنده عزم بس ايه بس في م ن ي ت ح ل ل ا د محل ن عارفين مين ا ت الدمنه عايز يجيب, يجيب الصنف ا باخدها ق ماش احنا عايزين عزم بس في الرشد حصلني يعني حصلنا ولكن اصبحت ا ص ح ت ا ص ب ح ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م م ب ح ت ا ص ب ت م ك ل م ه ا عنده عزم عزم و ا ح د ك ا ن عنده شجرة شجرة ب ح ت اصبحت اصبحت ا و ب ح ت ا ل ب ح ت اصبحت اصبحت ة ص ب ح ت ا ص ب ي ر ة ص ب ي ت ا ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب د ا ل ا ز م أ ت ص ر ف فراح عمل ايه بقى صاحب صاحب ا ل ش ج ر ة ويسهر معاه جبله ي ه د ي ة انا جبتلك الي ل د ي بقى نص كباب نتعشى ثوى ا ن ت ع ش ثاوة يجي يغسل ايده جنب ا ل ش ج ر ة كان بيحضر في جيبه مع المنديل كده كيس صغير و ر ق ة ص غ ي ر ة فيها ملح, ملح. ورفعت ا ل ح ا ه منزل الملح وغسل ايده و ك ي ه ا ت ل ت م ي ة خ م س ة وستين ح ب ة ملح تلتمية خمسة ستين و جنب ا ل ش ج ر ة حصل ايه ل ل ش ج ر ة دبلت دبلت كذلك ا ل ش م ا ب بتاعنا دبل د ب ليه ح ب ة ملح صغيرين من الفيلم ده ح ب ة ملح صغيرين من ا ل م ب ت ا ع ده حبة ملح صغيرين من ا ل م ز ي ع الحلوة دي ا ل م ز ي البيضة ع ا ل ح ل و ة دي مش كده حبه ملح و حبه ملح حبه ملح لما معاش عازم. معاش عازم كان زمان العامل, العامل المبلط ع ا ل ل ا م النجار ا ل م ح ا ر ة كان يجي ي الساعه كام كان أولا سته ونص ر قبل الشام والشام طلع جاي و عكيلة ستة ستة س ب ع ة ا ل ن ه ا ر د ب يجي لك ا م ت وجاي ايه بقى جاي الله هو م طلعش الرمل لا ما حاشطلع الرمل فهم ط ل ع ا م عليكم كان زمان والله يجي ي ق ي ل ك ما لقاش الرمل هو يطلع تعالى الولد اللي معاه هات ي ع ل م ا ع ط ف ي ن ت ل ا ت ه على ما يشتغل على ما يبقى يجي صاحب ا ل ش غ لكن هل سيضيع اوقاتي ام لا دلوقتي ر ا ح واقولها على طول انا اريد ان ا ج ل الرمل م ح والاسمنت والمنى و م ع م و ل ة والبلاط متضبط <تصفيق> انا اريد ان اروح الصيني عادش عايز ساب الصين وجيء له مجيل والخيريه ة مش ك الصيني شوف جاي اين؟ من شوف شو ا العزم جاء من هنا ن عل... للدنيا جري طيب وللاخره انتم ت ع ر ف ي ن فيه ج ن ة ولا لا برج برج برج في الكنه وكم دور برج يعني ايه؟ يعني كم دور يعني. وطشطيب ايه؟ من ا ل ل يشطبوا م وكل دور فيه حور عين ك ل دور ح ر عين وكل دور حور عين وكل دور حور عين ا وكل دور حور عين د وكل دور تلاقي ا ل و ر ض ي ن وكل دور حور ت ه ا عين من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر وولدان ل ل د د ا ن م خ ن مخلدون إ ذ ا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منثورا وجاي يجروا حواليك مش عايز تشرب ح ا ج ة ت ا ك ق ه ل ع ا ف ي خ د م ة زي ما ت خ ش ا ل فندق محترم كده تلاقي الفندق تلاقي لبسين لبس ي ن لبس لبس الفندق وجاي بقى عايزه انا عايزه علاقه ب ع ا ي ه ب ت ا ه ا مش د ق ي ن ا ل ق ر آ ن ولا لا طبعا الجنان بقى. بقى عشان الكاس, الكاس بتسهر وتجري طب و ك أ س من معين مش احسن و ك أ س من معين هتاخده انما الكاس بتاع ا ل ك ر ة ده مش هتاخد منه م ا اني ج ه اه ك أ س بيضاء للشاربين لذه لذه للشاربين ا ي و ة ومن اللي حيقدملك الكاس أ س من ل ل لك ل ي هيقدم ك ا أ حر عين حرعين والله العظيم لو ك أ س فيه تفترق حتى و ح ل و ة بقى حلوه ايه ك س د ه ايه ك س د ه مش كده مقصورات في الخيام ك أ ن ه ن بيض مكنون طب يا اخي لما في ج ن ة مستنيات بدي ا ت ج ن ع ن يا اخي الا هل من مشمرين للجنه ألا هل من مشمرين ل ا ل ج ن ة عاده تشمر ا ت ج ن ع ن يعني عاده شغل عاده عمل مش عاده كلام اللهم ن ي ا س ل ك الثباته في الامر و ا ل ع ز ي م ة اصلا انا ليس لديك ع ا ي م ه انا صفر انما لما حطب الصفر ج ن ب الواحد ب قاله ايه ما؟ يبقى انا ع ز ع ز ي م ة يا رب ديني عزمه ا رب ا ل ع ز ي م ة على الرشد و ا س أ ل ك شكر نعمتك شكر نعمتك يعني ايه يعني ا د ا ك ا ل ن ع م ة ل ت ذ ك ر بها المنعم يبقى شكر ا ل ن ع م ة ان تستخدم ا ل ن ع م ة فيما يرضي المنعم اداني أ ل ف جنيه استخددهم لطاعته للقرب منه يبقى شكرت ب ا ل أ ل ف جنيه ا د ك ز و ج ة زوجه تشكر ا د ك أ و ل ا د ب يده ب ق ي د بابا تشكر ا د ك ا ل ن ع م ة هاي النعم الكهرباء دي مش ن ع م ة مش الكهرباء ن ع م ة شغل م ر و ح ة افتح ا ل ا ج ه ما ساعه حلوه حلوه والحمد لله بقى الحمد لله مايه س ا الحمد ع ل ل ولذا ولما بزنوبين وبعد وشده يجعل الماء يجعله ملحن الإزاز هذا عذبا فراتا أجايم ما اخذت ما برحمته ساعه طبق البطيخ طبق البطيخ بقى السائع د و ان ل الحمد لله ش و ك رب إ الله لا يرضى عن العبد أ ن ي أ ك ل ا ل أ ك ل ه فيحمده عليه او يشرب الشربه فيحمده عليه بس ان على على ما ل م ط ل و ب م ن ك من ا ن ت ل ي ه حمد ك ل ه حمد ل ع ا ل ب ه ي ق د لله ح م ر ة م ن ا ل ط ي ن ا ل س و د ة ا ل حمد لله حمد ل ل حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله ح م لله حمد لله حمد لله حمد لله ح د ل ه حمد لله حمد لله حمد لله ح ا د لله حمد لله حمد ل ل ح م لله م د لله م د ه حمد لله حمد لله د ه شكر ا ل ن ع م ة د ه حمد لله حمد يبقى أ س أ ل ك شكر ا نعمتك شكرا نعمتك وحسن عبادتك يعني ي ع ن ي أ ع ب د ك ب إ ح س ا ن يعني ايه ب إ ح س ا ن يعني اعبد الله ك أ ن ك إ ي ه مش ك د ه يعني انا أ ص ل ي و ك ل ك و ا ح ت ب ص و ل ي هاهم اصلي ر ك ي ت ي ن ستبصولي ه ع م ل إ ي ه بقى ع م د الشيخ والواد بقى يعني أ س ب ي بصولي طب ايه رايك بقى لو ربنا بقى اللي بينظر اليك س ب ح ا ن ه وانت قف ا ل ب ل ك و ن ة ربنا بينظر اليك وانت ماسك ا ل م ح ا ر ة وبتشتغل ربنا بينظر اليك وشايفك وانت بتبلط ربنا شايفك وانت بتوزن يا عم يالله ل ي ي ش ا ي ف ن ي د ه ش ا ي ف ن ي يحب وحدكم ا اذا عمل عمله ان يتقن اه وقيت اطلع ا ل س ج ا ر ة ليه تشايفني ش انتم ي طفيها ربنا يطف عننا الهم والغم、آه. تعبد الله ب إ ح س ا ن اللهم ن ي أ س أ ل ك ا ل ث ا ب ة في ا ل أ م ر و إ ي ه و ا ل ع ز ي م ة على الرشد و أ س أ ل ك شكر نعمتك وحسن عبادتك و أ س أ ل ك قلبا ايه سليماً. قلبي سليم, سليم. يعني قلب مفيهوش غل يعني طمطميه مدودة. مدوده قلبي مدود قلبي فيه دود فيه غل فيه حقد فيه ك و ر ة فيه جون ده ايدي ج و ن د ي كله فيه أ م كلثوم صنم صنم هات إ ي د ي ك ترتاح في لمستهم د ي ه هذا ا ل ن ت قائل له ربنا حلقك عشان كده قاعد ق ع د للدنيا ل اصنام في、اللي. القلب لا ينفع القلب لازم يتطهر قلبا سليما ق ل ب مدود ما ينفعش ق ل ب مسوس ما ينفعش قلبا سليما اللهم ن ي ا س أ ل ك الثبات في ا ل أ م ر والعزيمه على الرشد وذلك ا ل شكر نعمتك وحسن عبادتك و أ س أ ل ك قلبا سليما وايه ولسانا صادقا يا رب يا رب ي ارجوك ب اني ل س ا ن ص ا د ق يا رب ما كذبش يا رب ل أ ن اللي أ ن ا بقوله بيتكتب اللي أ ن ا بقوله الكرام الكاتبين بيسجلوه احسن ا ط ل ح كذاب ولا حاجه انت جبت العربيه بكام بسبعين الف وهي بكام و هي بكام باربعه وستين والملك الملك بيكتب, بيكتب و... و... اذا بيكذب يا كذاب ا كذاب راح ل ب ل ك ا ل بيعد ل ك بقى ان الملك يتباعد عن المرء حينما يكذب م س ي ر ة ميل من نتن ما جاء به تكذب نختم نختم ب أ ن الكذب يؤدي إ ل ى الهلاك الكذب نكتب د ا ل ع ا ق ب ة بتاعت ولد هلاك, هلاك يعني واحد اخد سم سم في الاكل هيموت هيموت متى الله اعلم ق ت خد سم خد سم واحد كذاب كذاب هيهلك هيهلك مفيش فايده لا دنيا ولا قبر ولا اخره ولا ع ل ا ن ا نذكر صاحب عيسى عليه السلام أ ر ا د الرجل أ ن يمشي مع عيسى عليه السلام علشان يعني إ ي ه أ ن يمشي مع من مع سيدنا عيسى زي كان في ه تاجر زمان لازم يحضر ل ش ي خ شعراوي وتلاقيه إ ي ه دايما إ ي ه يتصور ما يسيبش تسجيل ل ش ي خ شعراوي لما يحضره وهو... بس ش ف شف شفت ا ح د مع الشيخ شعراوي مع دعم شعراوي يعني الشيخ الرجل بقى اوه فما منعه عيسى عليه السلام و ج ل س ي أ ك ل ا ن ك ا ن معهما ث ل ا ث ة ا ر غ ف ة ا ك ن عيسى عليه السلام رغيف واكل الرجل رغيف وبقي ا ي ه رغيف د ه ب عيسى عليه السلام يشرب من النهر فعاد فلم يجد الرغيف ف س أ ل الرجل من الذي أ خ ذ الرغيف قال لا أ د ر ي فعلم عيسى أ ن الرجل مريض بالكذب اعمل له آية, ايه عشان يعني يتوب ع ن ي إ ل ى الله فانطلق حتى أ ت ي على خشفان ل ظ ب ي ة مكان زي مثلا المعز اللي م ع ز ا ل يقولوا كل م ع ز ة والده اثنين والده و ا ح د ة والده ث ل ا ث ة ففي مكان في ظ ب ي ة مخلفيه ففي ظ ب ي ة م خ ل ف ة اول ن ن ي خلفه اسمه خشف ف أ خ ذ عيسى عليه السلام خشفا وذبحه واشتوى و أ ك ل وبقي العظم فجمع عيسى عليه السلام العظم وقال قم حيا ب إ ذ ن الله فقام حيا وجري ثم نظر إ ل ى الرجل وقال أ س أ ل ك بالذي أ ر ا ك هذه ا ل آ ي ة من الذي أ خ ذ الرغيف قال لا أ د ر ي معقول ذكر البط ك ا ل ن ا و بقى عظم و ح ي ق ه ت ا ن ي وطار وماشي ن و ل ي س برضه أ ع م ل له ايه تانيه اعمل له ايه ت ا ن ي م انا مش ح ي ئ س و ا ن ط ل ق حتى أ ت ي على وادي ماء وادي ماء امشي معايا وانا هعد... أنا ه, ه... ه... ع د ك البر التاني ه ع د ك ط ل خ ة واحنا م ش ي ن ا على ا ل م ا ء ه خ ر ق متخافش ا هبس ايدك و أ ن ا ه ع د ك على البر التاني و م ش ى ب ي على سطح ا ل م ا ه يحط ر ج ل ه كده على الميه لا وسمحني يا رب و ل ت و ب عليا م ل ك ذ ب ي يا رب ما فيش فايده ع د ل ب ر ت ا ن ي ا س أ ل ك يا بلادي اراك هذه ا ل ا ي ة م ن الذي اخذ الرغيف قال لا ادري ما بعد ا ل ك ل ه ده انت كنت تركب س فانطلق ي خريتك ن من ة ل س س و وديتك ورجعتك ي جدة م جدة وكنت بتقول له تالتة ل اية ا ف ن ط حتى اتي على م ف ا ز ف ارض ة ر م ل ي ة و ا س ع ة ثم جاء عيسى عليه السلام الى س ل ل ا م كومه من الرمل وقال كوني ذهبا ب إ ذ ن الله فكانت ذهبا الرمل بقى ذهب أ س أ ل ك بالذي أ ر ا ك هذه ا ل آ ي ة من الذي أ خ ذ الرغيف قال لا أ د ر ي انت مصمم بقى مصمم على الكسب بقى ياعبد السيد ن ا ي ز قسم الذهب إ ل ى ثلاثه أ ث ل ا ث وقال هذا الثلث لي وهذا س ل ث لك وهذا س ل ث الذي اخذ الرغيف قال انا ا ل ذ ي م اخذ الرغيف والله العظيم الذي اخذ ت الرغيف ر ب ن المعبود ا و ش ب ك ة العسر ورحمه امي و ع ي ت ولادي وكل المندبات ي ا بتكذب للدنيا بتكذب عشان الدنيا ت ك ا ل حشيش ما يكذبش على ت ك ذ الحشيش ع ر ف د ي لا الرقاصه م ا ت ج ذ ب على الرقاصه اليهودي م ا ي ج ذ ب على اليهودي والمسلمين ب ي ج ذ ب و ا ليه مش عارف ت ج ذ ب ليه عشان الناس قالوا ايه ب قال ى ق الذهب كله لك ولا ناخد ح ا ج ة منه خ ذ كله ب ق و ل لك ايه اشبع اعقد و ايه ع ق د وشيل ع ق د وشيل د ه حكم ا ل ق ر آ ن وكل ق ض ي ة لها حكم اتحكم عليه ي ب قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار تمتع انت تتشتغل هتاعي ولو جالك كحة حيجيلك ميت ألمانيا مش هتفتقر مش ممثل مش مئة الفكم المانيا مش اولا جالك روح ورقص ولو وحيودوك وعدوك كحة هيجيلك سلطة اخايا ابدا وكل ل ي ل ة مع كم..مش س... كل مع ليلة وحده ا ة ليلة كل مع كم و... غزاء... مع رب... وسنتمتع قل بكفرك قليلا إ ن ك من أ ص ح ا ب النار وذهب عيسى عليه السلام وجاء رجلان الى ا ل م ف ا ذ ة ش و ف ا ل ح ك م الالهي الاثنين بصوا في ا ل م ف ا ذ ة الواسعه دي. ده؟ الرجل ده معاه الدهب ده كله الكم دهب ايه د ده؟ ه ف الرجل حس يعني حس ان في ي الدهب جماعة ا ب ت ق س م على كام واحنا كام بس كل واحد ياخذ نصيب ه خ ل ا ص اصابهم الجوع اروح اجبلك ي اكل من, من القاضي هناك ه ب س ت حد, حد مع عجله وناخد عجله واجيب سندوتشات سندو... سندو... من عند ي البغل ورايي ب ن ك ا ه كل واحد اجيب له ت ن ف و ن وتنطعميه وهو رايح بقى وماشي كده ماشي هلا شوف ش ي ط ا ن بقى دون م ل و م ش حق في الدهب هم دون م ش مع عيسى عليه السلام ايه يعني يعني ايه دول ملهومش ا نصيب دول تتخلص منهم مش هنقول حب الدين ناراسي كل خطيئه تخلص منهم راح اجيب السندوتشات و ح ط في كل سندوتشه ايه بتاعها كده في س و ي د زنك ج د ه بتاع, بتاع الفرنده اهدي كده م ا ت ش و ف و ش ورجع هم بقى الاثنين قاعدين بقى ب ق و ل ك ايه نيزم على الاثنين وليس بعد ث ل ا ث ة الاف ل ا ح س ن ايه الاحسن ايه ث ل ا ث ة ايه وثلاثه ايه يا عم ثلاثه ايه يا عم يعني رايك ايه رايي اخلص منه أول أن الله يعلم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. سبحانه ربكم اعلم بما فيه ي نفوسكم إ ن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا عليم بذات الصدور سبحانه رجع ب ا ل أ ك ل أ م ا ت ل و ه توجهت الي يالله ا ع م نسمع على الثانيه يا عم نصيبه نصيبه نصيبه يالله عشان ناكل بقى ف أ ك ل فهلك على عيسى عليه السلام وقال ل أ ص ح ا ب ه ي اياكم ك م وهذه إياكم وهذه اللي هو إيه هو بقى؟ حب الدنيا يعني شفت الدنيا عم ت ش و م ايه الله دخل ح ا ج ة اللهم ع ف ن ا ع عفو ف عنا يا رب هذه ن ت ي ج نتيجة البعد عن منهج الله خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم اني أ س أ ل ك الثبات ة في ا ل أ م ر و ا ل ع ز ي م ة على ا ل ر ج د و ا س أ ل ك شكر نعمتك وحسن عبادتك و أ س أ ل ك قلبا سليما ولسانا صادقا و أ س أ ل ك من خير ما تعلم و أ ع و ذ بك من شر ما تعلم و أ س ت غ ف ر ك لما تعلم شو بقى شو يعني ح ا ج ة ع ا م ة كل خير يا رب ن تعرفه ا وكل شر ن تعرفه ا أسألك من خير ما تعلم من ما خير أ ه و زبك بدل بشطان اهو بكم الماضي بكم ز و ا ل نعمتي و اهو زبكي من ش ر م ا ت ع ل م و أ س ت غ ف ر ك لما تعلم و أ ن تعلم ا اربا عالتم ل ى ن ا ل ز ن و ب و أ س ت غ ف ر ك لما تعلم لك أ ن ت علام الغيوب إ ب ا او د ر س من دروس ا ل إ س ر ا ء إ ب ه اثبات اثبات ل الله من يسالك ثبات في ا ل أ م ر اثبات ل عصى الله اللهم, اللهم انا نسالك وعافنا الثبات في الامر والعزيمه على الرشد نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا نسالك من خير ما تعلم ونعود بك من بك م شر ما تعلم. ونستغفرك لما تعلم. نك أنت علام الغيوب. اللهم ت ع م ونستغفرك م تعلم علام ا الغيوب ا أنت ل ل أنك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أ ن تطهر قلوبنا من النفاق و أ ن تطهر أ ل س ن ت ن ا من الكذب و أ ن تطهر أ ع ي ن ن ا من ا ل خ ي ا ن ة وأن تطهر عملنا من الرياء. اللهم من ا ا ل طهر قنوات المسلمين اللهم طهر قنوات المسلمين اللهم طهر قنوات المسلمين خذ ب ن اللهم ص ي ت ن ي ه ر ض ا ك قنوات ا ل م ا ل م ي ن ف و ض ن اللهم طهر قنوات أ ح س ب ن المسلمين ونعم الوكيل. وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آخر.